عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظوا قال إني ليحذنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه اننا اذا الخاسرون فلما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب وامحينا ليلة تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوهم قال يا بشرى هذا غلاب وأسرواه بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 we gaan het hier niet over. Maar is dat je En dat je dat je بها لولا أن رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 وشهد شاهد من أهل ذا كان قميصه قد من قبل فصلقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَوْزَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَذَرَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وآتت, وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سكينا وقالت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ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 ولقد راوته عن نفسه فاستعصب ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن يكون من الصاغرين قال ربي استجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 umma badal lahum ba'dima يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبئنا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 يا صاحبي السجن أأباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها تم وأباؤكم ما أذن الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثرنا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 وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إن ني ارا سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات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 وَأُنْخَرِيَ بِذَاتِ الْعَلِيِّ أَرْجُو إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَهَبًا فَمَا حصدتم فَذَرُوهُ فِي سنبله فَمَا قليلا فَذَرُوهُ فِي إلا قَلِيلًا مما تَأْكُلُونَ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 فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النِّسْوَةِ التي قطعن أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إِذْ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلِ مَعَنَا فَأَرْسِلِ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مسنا وَأَهْلَنَا الضر وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مزجاة الكيل وتصدق علينا الْكَيْلَ الله عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا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 اذهبوا بقميصي هذا فأنقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما انفصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء هل بشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا فِاللَّنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوال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 وقد أحسن بي إِذْ أَخْرَجَنِي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إِخْوَتِي إِنَّ ربي لطيف لما يشاء إِنَّهُ هو العليم الحكيم Rabbi, Qad aatetni min al-Mulki wa'alamtani min ta'wil al-Ahadith. Fa'utir al-Samawati wa al-'Ard al-tawili fi al-Dunya wa al-Akhirat towfani Muslim wa al-hiqni bil-salihin. Zalik min amba.